بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألم تر إلى الذين All right. Mmm. -hmm. What are من ذا الذين يقربوا والله يقعد Älä unohda, ei Ai, Oh fun! فَأَمَّا كُتِبَ عَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ I'm um, oh. Oh! come <laughs> الله <تصفيق> لا Aloha! <t> Oh, my name. Allahu azna unna mim